كما قال ربهم جل في علاء إنا نخاف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرود لسان حالهم في دنياه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرود وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائح لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذل لفطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا